وسواكم في خاطري لا يختاروا فإذا لفت ففي حديث جمالكم وإذا تت ففينكم اتفكروا غبتم فغابت وجودي غبتم فغابت وجودي ان حبي لكم طبع بغير تكلفين والطبع في الإنسان لا يتغير صبرت قلبي عنكم فجابني لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي لا أصبر حتى يراكم ناذير وعلى محبتكم What's <laughs> up?